ويضل الله الظالمين ويفعل الله مَا يشاء أَلَمْ تر إلى الذين بدلوا نعمة الله فهرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله